ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن